فضرر الموتى في احشاء كمورية فالرابط فضرر على طرات عباد الثلاث قال ياتيتم صليت وقعتين ثم دخلت البطارة حزينا ويبن صبغت عتيتم ثلاثة السلام ويبن صبغت عبادة الثلاثة فلا يصبغت عديد كده دائم بلاسي كأحيان بطول كمسرية طالب نفست عند طابل حزينا فليمس فرأي كثيرة يا اللهي كان مصاحب لهذا الطاضر قد تمثلني طلاله من المناء ثم قال هذا على قال هذا ما تحزن فقلت وعزن على الذي صمد وعليه خفيفين قال لهذا لو أعيت الذي وعليه لا أعلمت أنها تأم تسبيحة مؤخرة الدنيا عليها وقال بس إذا عين الإنسان الحقيقي شكلت كما الصدقون يقدرون الزمن حدو حتى اسمها دخل معاشر فرده يقدر الزمن يقدره حقا قدره ومن الكاملة العاشر إذا دخلت على ابن عباسي وقتالة ما يُقدر عليهم هذا يعني لم يُقدر عليهم يعني أن العمل حتى يشط معيما مثل من شدته قيامه وصيامه وذكر وأتكافه مش لا هج الأخوة الآن حمصوهم كلهم ولا منعب ومنعبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا من العمل الصالح وفيها بالصيام ضمن الرؤوس الأعمال الصلاحة من أعرفه من الأعمال الصلاحة بيلة بل لا يسرح للمرط وزوره وإنكنا الآلاء إلا, وإنك إلا بسطوره وكيام بالصيام النهو وكيام البلد تعاف المصادح في سيده طبيعات رصارة الإزاجة والجدل بثلاث طبيعة الإجتادئة كانت قلة الجدل وختمة العمل في ترسل السيدة المرسلية فجأة مريئة حد طيره سيتيمانه سيتيفكتور برضو زي ما حرص عليه طبعا تجديد التوفيق والله لكن اذا عقل برضو اذا علم الله اكثر من الله سبحانه وتبارك انه يوري هو عادل سبحان الله لا يوجد قوي في هذه الايام غير متناقضنا حدث سقوط في شهر رمضان يعني في ومثالنا نعطيه بشكل غني لأنك ممكن يزيئا. أو أنك هؤلاء خادر بعد شفاءه المصرح. إنها أصحاب البصيرة. لأنه لو راضع النفسي وإشكي علينا أنه عمل أصبع الأوسط، لأنه عمل في هذا. وهذا من هولاك هولاك هولاك فلطلع من أولهم. إنها أكلمة. أنا البصيرة واستموكي لله أصبع. هؤلاء هؤلاء خارجوا من الأمطاع. فأنا الله يؤخذون. أرغبوا. أو المطاعج الألوية المتوسط. وتموكي أعمل كذا. وتموكي <تصفيق> في إذا كنت فتت عرفت على ثلاث حدولة تنزيل عشر أعظم يعرفت على وفت عشر تنين بول أعظم يعرفت على وفت بس يوم أعرفت وصلوا من لمن لا يكون لها وفت وقت لو تعالتوا في القبرة أنا لا أريد أن أكون وفت هذا الدرس أكثر من هذا لكن بالبقوص الأعلى الصالحة المتحية وأنا عايزة في اليوم دي تتطر في مطلعين وأنا في خطبة المدرمعة زمت رسالي قولت عن سن البقار أعزاكم الله وقال بثلاث سنوان لأن أفعل لا هذا الصحيح سنتين ودهما فتت يقول أتم بثلاثين هذا الكمي يبغي عليك أن, أن تتطر في اليوم دي يعني أجلوكي ديشك فتاخد سن أصدر ولا أخور ولا أخور ولا أخور إذا كنت أفضل كذلك فتظن أنه هو والسن مطلوب بشريعة السن، مثل نحن، وإن كانت طلبية الله عنه لكن الأضغر أن السن مطلوب يعني ما تجدنيش أسعى من الماء السكتوش وهو ثم أقدم إبلسانة وأنا من البطر في إبلسانة وكل ما أقدم سنتين أنا أزعى من نحن، أولا في السن وقطر النبي ان شاء الله ان يصلي صلاه مقسمه ابتدائيا كان عباد الصالحين حد صلاه على صدر الذي يحول الى قبلات مقبله وجهه الى حد ما يعطي قوم ولو سيعمل الصالحين وكذلك الصلوات المفروضه وقت صلاه فلا على الصلاه حتى يعني اهتمل هذه الفلصة أنا أقول لك الأيام ببعضة العلم الأفضل من الأحوال والأراضي في الوقت أحنا ما بنعلم في العصر وغيره أصحاب السلوك والسلوكي بنعلم في العصر وغيره بيحلو بيورو بيعتاج لفؤلية هم تجد انتهب هذه الفلص عصر الله وغيره أن يكفي لنا فيها المعصرات الأفضل وأوحينا إلى أول موفا الأراضي وشلسلنا في هذه آية أم موسى والوضع وذكرنا عند أم موسى فضل مرأة واعتمائي تستمم مرأة جدا على الذين يقولون أن تستمع أن الله أطار يسل مجتمعه وخلاش لا تكفل شيء وعباسه وكانت علاجنا أبعاده في أجلاء أن المعلم الدريد بالسلطة ناتا إبادته ثم نصر جمشائدتي للوضع فيتكون الملصق العام منفق على الدعوه رباط شيء ولا يستغني في هذه الحاله ضوء خنقه فلو سوره طه نقطه ولا سوره لا لكن والله عز وجل دعانا الى ان تدخل جته تدخل جته شرط وقت هذا لما ممكن انزينها على ورقه وقفه من هذا بالاقل وقت مما النور القمري اللي موجود على FizHoak egiteen ja tarotta inan, ir Kol emb stapleo位an duga worda.. Berokabilen bisitua kompilatuaardı ik منatiniu Fizienan guardari ikizunak gerietrenan ugeko Montailearen er righte wikwideulu zen encuent ihmokereap egite decoration lortu eltrvea La اي حد من الناس اللي قاعده الناس دي بتخطب او اي حد عايز يتجوز قال هو لو عملها اوضه وسطها من خشب واختارها قطيبا حقيقيا او القطعه تبعي التجهيز ياخدوا قروب الناس ويعلموا ضميرهم فده المفروض المسجد هو في من مجأة البقرة كان صاحب الثاني إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله جي. وكان وصول الله سلم يتركوا على جزع شجر في أول فطورتي كان بيه عن دمجة شجر كذا ويغف عنه ويغفظه ويغفظه عليه ويغفظه الناس وشجره وإذا اتصاب السلم أتمنى أنه يحزي حدث الناس أو كذا يجب يكون في مدك وكفة حتى مع خدمة الزربياني منذكور عن زوجة الشاشة بإسم الله بي تايمير وإنه كان متواضع جداً وإذا كنت أولاً بشير مرتفع كليسي فهي نظر على المصر وإنه ما أريده ولكن كان جمعي أنادي سعيد كان المسعين القطار في ملك ابن آنس عبدالرحريب مهدي هؤلاء الآيما الكبار مع زوجين كان القطار الدكاني سألو دكان حي على الأهم وهي تعالج مسعيني وهي بأي وحده من المصر فهي نظر على هذا من الأنطار وقالت يا رسول الله إنني غلام ندار فإن شكت عليك من الغرار وقدرت من ديبان ممكن أنه ليس وصله لا خل الجزء لا من الغرار نممكن في الشيء من الأشياء والأفتاح لا أعلم من قال لي فصعد عليه المريض صلى الله عليه وسلم فلاينما هو يستطيع الجمعة في أول جمعة بعد النبع فسمع بكاء كبكاء الصبيل فلتفضل السواق المبيع في السطرية لو يتكرر سمع بكاء كبكاء الصبيل فالتفضل الناس وحرمان بقول يتفضل مشازيس كبشت عيه أو جدا أو جدا يتفضل عيه جدا سنعاب فعلم رسول الله من قيد الصمت فنزل نحو الجزاء فكان الصب خارج من الخشب خير؟ جزء الشفجرة بيعط ليه؟ أصدام مجرع فعليك حسن القصر كان إنه آره هذا القصر يبقيه ويقول يا عباد الله جزء خشبيه ويحمله الله ولا تكن قدم وانت على المردان جزا خشب منبه هتك أحمد بعين أضواء ونحن رجل مرمي فاحتضله النبي بسكني أولو غلطة برفتك فحمره النبي صلى الله عليه وسلم وضعه تحت من الدنيا بزعشة من البلدان حتى في ذلك مع معين الله نفسه صلى الله عليه وسلم كم تجلس على فرش مطبق على طبقة بس يوم الغاصل أو الغباء. ماذا يعني؟ على سرطة سرطة. قضية النورة والناس كانوا يتكلمون عن طبية لكن شو مباعة الأوضة دي وشو مباعة الأوضة هين؟ إن سابق الإسلام في الأن دي حاجة عقيدة. سرائل كمفة المصابر في أماهر المرارة في الزواج مثلاً. شوف على في الاوضه بتاعتي في على صوت الراديو الاوضه بتاعتي فيها انا بحضر الراديو وصلني دخلت في بموتى الرسول الله صلى الله عليه وسلم فطلعت دي سبعش اكتوبر واللي هو عمليات الكروت كانت على شكل طوابير من مكتب السيد عبد الحسن فوق يعني طول الدنيا لما بساعتها كنت مش سامع لا يغادر في سبتمبر فدي ما بقول لك اكيد هو بالوضع الاخيرين هو قاعدين في السجن وضعي فين على المسجد هكذا يجب الرمال يقول ليه الرمال يقول ليه يقولون من جملة في أسواج البيوت أن يختار البرء بيتاً بجوال المسجد أشترك السبتش على صفات الرماء ولو كانت عيدة يعني باركم سالماً من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتوا بعيد فأرادوا أن يتركوا بيتاً وأن يختاروا بيوتاً المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سالماً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 من يدخل النبي صلى الله عليه وسلم جداً في الإسراءة لذلك. المسلمة السبيل والحالي يقول موسى الأرض يأعطيه لأمجاتك وتعبك وصدرك وسحاتك. في أول تمشياتك يتعلم من هو المريء أدخل الموت أتمنى برد التعامل. إن المشيء الثاني يواجه هو عن كثير من أو المرتزمين. أننا نفهم الالتجاوة طرق الصحة. يعني قطرين أنه مثل ما تنفسي من الزرايا والخراوة اللي بعد نعمل له دلوقتي وعلاجه وكلام نبشي من نحن. ضطت منها نحن. علي يعني كان بيه رمض تعرف الله ما اتقلوا كده بالغير من رمض نسمى الله عخي الإيمان وادوكم رمض المسلم فالكامج يسمى نبي صلى الله عليه وسلم أتقال يا رسول الله يسمى فَيَاكُلُوا تَمْرًا عُدّ يَاكُلُوا مَاحًا عُطَبًا يتعلم البلح بيه أعطاني كده عُطَبًا عُطَبًا عُطَبًا عُطَبًا لذا بعد نين شباس مُطَبًا فَيَاكُلُوا النبي الله عليه وسلم فَقَال ليش راحبت مجددا؟ رطبت. فحصل فرام رسول الله واحدة. قالوا خذوا الاختي. راحبت وكلف. ثم قال يا رسول الله. رسول عماله الزيادة. فنوعه ثم قال يا حسنوك أنت أرمت. ثم يجيب نقطع في جد من عدم عدت القامل قال لك في المباح. المباح وهي جهرم. فرطة توأي لغلط مش تخليا يشوفوا ليه ويخفر بميحب ربلو مذور الرجلة على سبيل المدروحة وحكاها من مذور الرجلة عمل ايه؟ انتا عمل النباتة الرجلة عمليه الرجل؟ رجلة بميحب تريدين فيها رجلة على زرطة عشان تطهيل النباتين من الجارة بمسك اي وقت يعملها القدم السبكيني رسال الله عافية القدم السبكينة لا ريش حري لا اي علاج فطبعا ده انا بدي اشاور علينا بيقول لك ان الاستعلامات الفنيه ده تهزي قنوات طبعا احنا حسبنا كده طبعا احنا شايفه عامل الطلبات طبيعي عشان السيد حسين بيطلع على عشان عارف الناس مطلوبه بالكامل يقوم بطرق ده فتقدر في حاول تخلص مع انت اشرته بالاضطر اضطر تعمل الشغل من قرب بتاعه احسن ووقتك حتى لو بنقول بي يا هو اللي هو اا هو لقيت انا اهو في الترسيب دلوقتي واضح جدا فوق خلاص نطره الكيميائيه انت اسمتها في الشينه انا بكتب المصطلح اللي في المعادله دي ليه لان المعادله بتحط جبس بيتركت الجبسان حدكس وضاف له صمغ نسيل طب شوف بقى واحد بقى زوم كراميل ف... ف... ده في التفكير ده قالوا علينا ان احنا مش عايزين حل ان انت تاتي تاخذ مصور الريا معاك غير كده الطريقه دي بتقول ان انت العاده لك حل وحل ذاتي يطال اصبعك وسمعك في اليوم في وقت المفروض تشوفوا مره نصكر عشان يا صواح انا وراكم العافيه وبرده المشكلين الحل بسيطه ان الراجل ده بس, بس كل يوم يمسح كل يوم يجي نحل الميه وإنما أخذت من 1 إلى 5 العالم كما أنه يجب أن يجب أن أصبح حياة المستعدة مع الفتار من لقمة أساسية عند النزل لماذا؟ لأن المستعدة فيها احنا بقى بناخد فيبس ومرات عاشت يعني يتكلم في استغلال الفلسفات والمتنص ولا الا ما عندوش انا بجد البنت اللي احنا الناس صحيح الأمر يجب أن يكون يعني أنه يوشي خلقة تبقى ونحن نتخفص صورة في دون فتاك أحكاً قالوا لهم ما قالوا مثلا صنع فالأكيد يعرف قال إيه مانطبع ولم يعرف فعليك الدين طهد دكتور عمل دكتور وهم مش دكتور الدكتور الاغنية الأكبر منهم ما دونش أجازه ما الناس ويجعله هو أحد نظامه. إنهما الدكتور اللي معلي جايزة مستهيهه. الم... لا أعلمش. فعبد الله تتضابط مهبورة لتنظر في الدراسة الشريعة. لكن لاته ما أتعرف عليها بعد أن داريك. وقلت لكيب العلد وصدت لكيب ما معلت لك كل شيء. لا أعلم بذلك. لقد أتعرف أنه مهورش غيرك. لا أعرفوش عنه حاجة غالص. مهورش غالص. لا أعرفوش غاليه ولا نهورش إذنك. استرطاءه. لا أعرفوش بأي م هو ابتداء مع عصرعين ولا عضو أسمان. مش قادر يوحي متبليلي بسبب كذا. مش قادر يوحي. ما عارف بي. وهذه الطوارين. بالتالي لها عصر جمع بها الإنخان لما يحيدوا عن أمني سبحانه. والنعمة ذلك قبل أداء. فالشافد كان الاهتمام بالصحة. في المسأل لما قلت إبداعون النسائل تقعد وتقومت أولادي والتالي يلبس الصوبة الأخضر بسرحة عينة. يعني يفكر في كل يوم بيكاً. بشواء يديوكاً ما يشتراج ليه؟ يدوك فيها خصان صورة بيعمل ترمو نصف طوي جداً ما السيامة بجرام النسائي كان رجل عنده أربع نصف ذا يدير بيطفل كل واحد زي بكل واحدة زي بكل جاءة زيرات ويعملوا كل واحد يوم زي الحرارة يعني زي أسراجه ومع ذلك بعد بعض أصفان اللومي بيقولوا استردنا الحماماته بقوه بدني فكلما يقوم النبي تمسكه تامر عصير يقصي عصره على ما تطلب وشيئا تطلب شيئا وبعد كل مشكله حاولوا مثلا الخامل بقى تقوله النساء هي رأي كده رأي و رأي احنا فمقوله ان الخامل لا يقوم ان قليل منه ان ايضا فقط ولا غير فلما سألوه لجري تألوه ما بخدش على وانا أرى احنا هم التساوي تقول بي طب وش متساويك؟ هذا كده الوردوكس خلص بورة مع ست مثلا اربع الزواج عخده يتحوطين متساوي ويحافظ على قوته ويحافظ على بدنه من انشغال الاشياء الروحانيه وهي الذكر والصلاه وذكر الله من اقوى الاشياء لتحول البدن والعمل بطاعات مشاره تعالى وعندنا طرق تشتغل بالاسماء اخذ على قصره على رصته يعني الفرش يظهره كده الحظ ده في هي يقول الدق طب يعني ايه بتقول ودي مش حظه اصلا ايه الكبير ده طب لو خامه على حد الصلب الكبير كده نعمل اي حته البتاعه في دي كده خشب قوي فلما على الظهر بقى تشوف ماشي وصدقه الروح اذهله في خاطر هل هي سبب كان لهم كانت لهم قوة تعطي أكبر أعمال المياسي القتل مع عليها وضعوا عنهم وغيراكوا جداً من سنة وولا كما في ايديكنا في بعض المغارك وانتهاز ايدي كتر انتهاز ايدي على الخطر وقادر على القتال وقطع ايساك لابده ووعدنا يستفحى عيبا استغربان رسول الله يواصل الله عليه وسلم كي مكان في غزوة حوازين في الواحدة من إمسا على سرعة السلام من مكة للطاعة مش هالي من سبعين كلي منها التاريخ عني في مش على قريبك من مكة للطاعة بلهم رديك ساعة أكثر قبل الأهازم على سرعة السلام مثلاً بسرتي كان من رمضة هارة في الشعر سنة عشر وقبل هذه وبعدين مكة ماتت خديجة ربنا أورانا وبعدين مكة فضعنا زالت لحد دباك من 18 سنة ومشي تبعوا واحدة سنة واسم عشر على البرين خمسين سنة كاموا خمسين سنة كاموا خمسين سنة مش 70 كيلو الرجل سبعين كيلو لان انا لا لا لا واحدة تسرار وإلا فارغة من مكة وشو انتبه لما تروحكي وانتبه لأسفاد انا يسبقوا فينا وانياكم إلى حد العربة وشو الانتبه انا يسرار تطريقة حين تطلعوا في المكة واسمت له واختبه فيه وانزله بحاس مكة من في اجتماع بالبدأ، أمام؟ شوف الله، إذن هذا الغداء لا يكون كل ما أططأ إيطني أنا وأشعر أمني أتلاح شيئاً، مدرش أي حاجة؟ نجال هذه العدادات لا تستطيع أن تنجزها إلا بالتعوض على ماشر وإن حدثنا فيها جداً وقد لا هذه العدادات ما نحن فيه الآن، الحد الحد الآن ما تخرج من قلب مينة. في اليوم ومعه. في بس هو فات الدور بتاعك اهو عشان تطلع العوضه فايته يا زحمه بالورد واحد في الاتوبيس صوت بسمك الزمله ودفوت لا كنت طلعت من هنا من عند الموقف مشينا مع الناس اللي ماشيه على البيت وشاء وبعدين كان في طريقنا الاتوبيس وطريق الوشاء الوقت طويل طيب الطالب إذا تمشي على رجلك وإساعدتك كالتغذير أخرى فهو يكمل مع رجل مخلصة مش المسائل إذن كمطارة تمشي من ملع حد اليد عرفة على رجل من ملع المسائل فقرابة خمسة كيلو ومن مسائل فقرابة خمسة كيلو باع رجل على الصبح كيف تغسر باع أولي لا أحد مش يورب وأنا مش أيدر والعادي نعيح يفوتوا في, في الشارع وأنا يفضل في مستلال العديد باعه أحدود عرفة ط Ez engu eregolde bermasak, hizbo ege horno ezberu ata h stopulu. Din dut fokina klienta ulguerioan ezberu. Z Weltszigen ikuten mozatzka booki batek ad不ik izan ezti edu. Magbatikخatu za expertise ibaxek Antio Enzo Ekik вижу ak fertilizer можно duirea Google Eta ثم بخاره زيبه إذا أخر فقتل ثم بقرت عليه الآن فقتل ثم برغز له الخير كنتمي ثم برغز له ثم اقترض الرجل منه وجدوه لم يخرج له السلاح دخل على الخارف فلما اقترضت على فخاصه هنا حمله بيدي ثم أستغف طاره على ركبته مثل ألم غضبه كفره زي قصر كنت على ركبته. على الأرض وقال تلكم الهدود ماذا نضرهم بسوفيه. طريقة خمسين، سبسين، سبسين، سبسين، سبسين. لا أخذوا علينا على مريضة الله في طبيعة النظارة ترى إنها تعود على الإنسان بسطحة الفنانية وتعود عليه بسطحة نفسية. فيهتد المرء إلى القوتين. الذي يمكنه مع العصر زبنه هو ليس أزيلاً ولا مريضاً هو قوي و او وسي بعدين و نسد. عشان كده عملت خطه طويله من الافعال المعقده نفسيا. المستشفى النفسي. طب طفت ابو من اول يوم. وكنا نسوقه بتاع اللي قاعده كده. اتكلمت مع دعاء كرم. دعاء الخط. نو. هي بتبدا في عقبة الوراء القضاء والتضب ابتداءً هي علاج نفسي لما يوقع على مراته من الأشياء عشان تتعرضي تكسريني للتواجد، ما يتواجد يتواجد إذا سبيت عبدال كيف في ناراته وهو يواجد كل هذا دفن أحبابه وياديه وأصحابه وياديه وزوجاته وياديه ودفعه وقعه وطوعه أنت ممكن أن يمتلك حده والعادة وفاجأت ريجب تبع التعرض كيف كان هذا الذي كان التخصيته معتدن على صحاب السلام وقت رضع دوات ينفع المنحيين. بجمع عزيز مستفيد أيضاً أن بسالك إلى الله أفضل وثنبه والجين الذي يؤثر الله لهم العالمات يتكشف المعين بطوي البنية سليم المسيس. أما عن الوطاع فقال أهل العلم الطفل جث من الأمي وقلت من المنكي لها فهي تحلم له وتحجب عليه وتعقف على راحته وهذه السنة الوثيقة التي تربط الأم بتطبيقها تبلغ ثروتها وأوج قوتها في الأسابيع ثم الأشهر الأولى من ولادتي. إذ يبلغ بها الأمر أن تعقف عليه رؤوبك إذن أن نتقوم بعملها رضاعة قبائية مش من القرورة البدرونة ولا أي وسيلة أخرى لما كانت الايام بتاعت روفا بنفسياما في ال 6 كش الاولى وكان واحد من السياره تماما ابن صفراخات الانسان متزوج من نتيجه يعرف الكلام ده هو اللي بيتربع ثاني بيصوت وبيصوت فماذا تدل هذه الصوره هو واضح ان اكو بين مكون من علاقه جدا بين ايه بين الطفل وبين صفراخات طالما الى طول الله عز وجل ما تحتاج إذا من الأمن لتترعع فيه تستم من الأمن تبقى عشان تترعع فمن جملة الأمن في البلاد أولا هذا أنه يرتضر من سجي أمه وفي حضرها. لتحطير على ما بقول للمسي جيد للمسي عمرك لأفضل نحن لن تحطير فهي التحطف عليدي مخمص تام يشبه عبادة عربت ونسوك الناسك بل تسقطيع الأم أن تجعل عملية الإرضاء عبادة كامية إذا استخطرت الميلة الصريحة من ورائلة لتجمي كما كل حين بإذن ربتك يا امه عبد الله امه الدكتور ضو ابن لها لا يكون ان رضاعك لولدي كان رضاعا بهيمه في الهدى قد اعطفت عليه من رحمه الرحمن ولكن اجري لتوقين اقتضاء ثواب الله فان احنا برضاعك خلق عسى ان يروح الى النار ويعود يرجوك ما اياك كان هو بالاساس ممكن, ممكن تحول يكون اسما أسرع عليهم في إنتراب الولد من زي ما هيك أعجب أنك أشياء كده أن لابن الأم بيأخذ من صفاتها فهذا جعلت نصبات الولد أشيك أن أعجب الأم هاتها رب وغلاتهم إن أتبعهم اشتريد من هنا إيه إن الأم ممكن تعمل تنوينيه تنوينيه إنه أعجب تنشئ هذا أن يكونه أحد النتائي عزواتهم فهو قوي بدن أمه إنه يجب أن تطاعف المسألة الإنجاع على الولد وتربته قويته وأسفلح نفسه ما أعدت بيه وهذه وصيلة إيمان للنساء وهذه الأنفر إلى طوله تعطف عليه عقوباً تاماً كعبادة الأذن وهنا عاجز إلى السؤال بالمدانية الحديثة والموقعة العاملة هذا الموقعة آذية تستطيع أن تعطف على ولدها حقوشاً تمّاً وهي معنى أن الأم لازم تتحمّل ولدها الأم لازم تتحمّل ولدها وأن لا يكون عندها إضطراب فينزر فيها مريئاً للولد أشكال فيها نشعر عندنا ولكن الأم لازم تخزن في حيّة إلى لا تقدر المرأة العملية تعملون ولا المسيطة ولا حتى هو مش ممكن تعملوا ألف دنين. لأن الدين هو قاعدة شرقية وهو قاعدة فباكتاب مدرد يبطن. الله يعلم ده يعني الله ممكن تسمح لها في الولد وإن فغير من شغل المفاجر الولد. فإذا ما أعطيه مع أم ده. عشان دينا التاني أقدر عقوق يأخذ من يا كل في المطر الفن تعري بقى يا كل في المطر قد اكتشاف المرض فين صار المرض ضعيف الولد فاول ما تفوق وضرب في الولد وضربه هتوضعه هو نفسه ده على السرطون اللي هو اعظم انكساء بالمرض اللي هو الساعات الاولى الامر ده بده تكون او بعض المستشفيات من اخطر خطير بحيث ان نشئ ان نبني في بلدنا الى نشربه، ماذا؟ لو أنه لن أخبر، خليه مجد عند منك، ونجد لهوه بأي حيارة ما تتفتح عليك يا معاوه ففي ذلك الاتبال أن هذا الوقوف في الزوها الموأة أطلت كل الولد، فتنظر الحمس عالمه أنا واحد في الوقت المشافي من الآياب المسهول إسيرا في بعض المشافي أني تستاشروا كده، ونبسروا موأة مجدًا عموها عارفاً ما تنشفوا قوتها بالبلدين، فأنا سيروها وعنشان التكشفة. فقوموا هم ماشي مع ايه ماشي مع الامر. السماعوية بكلها انت يا اما يعني تعطيني مرد. قلت له يا بنتي انا حسن هبود. معنش تطعني شوية. اما بنتي قولي واربا بيقولي هبودهم بديش. هل خلاص طايت. بتعطيب ايه؟ ده هي بالقوضة تقوم الأصل بتتطعف الاصلصيتين. هل تكتب بتطعف الاصلصيتين. لان انا شاهدت على كتفال شرورين مردم وخماني الامر وحكرة. تعال بيقول لك ما صدق؟ ولا نزل من خلصة ستة مجموعة ولا نزل يكون لها دمعة ماذا؟ على ستة مجموعة كان لازم يكون يخرج انتقر منه هائلة عشان قد لازم على الإخوة اللازم يتصورون من الواطن دراع عليها الأول خاصة أن قررها أهل العلم قرر أتاني غزم فن الشيخ عبد الله درافت يقول أتاني غزم قال لي إني أرزبا وأربي أولادي فقال ابن كان قلت بمسكتة أشهر فقال لأثن فقط فتكت القطور طال ثم جلست مع أنفسي فضلت عنني بعلاء خطو الورج فقال أولتني عن كبنة دي راود أبدا تشعر قال فلما نظرت إلى برغتي ويوضعيها لوردئيها وإن ذات ذلك علمتها لأنني قلت أعصاد بل أبلغتها بمسكتة أشهر فقلت بلغتها الوقت لأني والقلب الطيب لا قوتها تكون من الرطيبه الذي حصلت سبحان اخي لا اقول منها لا في التطورات هذه لا اخفي من لا نجد نعدوا في مشاكل اي اللي كتب لي شاء الله راضي الله ايه مش الحديث برضو حتى باللسان حتى اعتدال الانسان باقرانا تاخذ من بالضم الى وصوله الى الوقت الصح قلت او في القبيلة تساعد بالقص هذه ساعدة تلقص على العرب انو كان من احنو السعبية يعني دورس العرب تعافى بايه صاروا لسانه على صرف صارت للزرور في القمة لبايت ان اصطحاب العرب الأقحى كانوا لحيانا تلقلوا اوانا معنى هلو متويدون هلو وقا كذا يا وصور اشتنا بالحديث انت ايه ليش عاكين دمعاني او قابل بسر الشاهد أفلنا بالخلحة مع المهم لك أن التباطي الطوع بتنبات وكل فور بس التباشر مشاهد أن تبقى برصف شعيد يعني خبطت العدم وعشان أحسي الحاجة الاجتماعية مخفرتك أبدا زلني متشكة بلو إذا رأيتش حاجة إيمانة تفريد بمجرد تفريد مجرد ما أمتزم إلا فهور أو اسمي أو اسم عمد عادل لا أم الحاجة إليه نتيجة بل. يقولوا إِنَّ التشبيحة ستحقًا ثابتًا على الويل في الرعاة والعطف والتنبيع ومن هُنَهُنَا تَوَدَّهَ الْتَطَابُ الْقُؤَانِيِّ إِلَى قُلِّ سواء كانت مزوّجة أو مطلّقة نستحسُّها ولمتبُّها صوموا رمضان إلى في استمتاع باللواء دي لغاء الله عز وجل والله جد وادخلنا اولي دعوه حواليك كاملين لمن اعرض عن التبرع واحسنوا المعصى فعلنا لكم فبصوت على بس على موافقه بروت سرك ربا اناركم الله عز وجل وصيناكم ساندوائي لكن أنا على أفضل وقت صغير أمور في عامين أمشكوا نقول إذنك إلي المسيط فأثن عليها بحبها رواق لأن الزرية محمولة حسنان أولا مسحة من أيات النبي ومعه روز ومعه روز ومعه رجعي ومعه النبي ومعه النهر ومعه النبي وليس معه أحد ثم رأيت سواد لما قالوا نعم بس الحي ثم رأيت سواد سد هؤلاء قيل أم تبوسة تمنيت أن تكون فقير أمة موسيقى أنا أعز عدد على صورة السلام عبد الأممية فقير لي أمه هكذا وهكذا وهكذا فقرأت مستوى عدم أخذنا سكره من جميع أنه واحد فقرأت أمة هم كيل أمتك أنا أستوى السكر وراء على سكر الألف ندخل في الصفحات في التزواج الولد فإني مباهم بكم الأهمة يوم القيامة. المرأة التي بارت. الصلاحة الدين الأيوبي كان إذا مشهر ولد أعطى عليك الجواد. ليه يقولي التخلص؟ أقول له قلت أنا عردتك وكالصلاحة الدين بالتخلصة تلعى ١٨١ ١٧ ١٧ ١٧٧ رادي انا عايز اقول لك انا واخدها صراحه دي اصلا ثبتها وربنا يكرمك انا طلبت خيمه حق فيها 36 شخص كانوا يقدموها الوضع ده انا خسرت طمع ان ما بنعرفش نعمل حاجه بسيطه انا ما لياش اي دخل في ده فريت اتفقتوا وانتم انتوا اللي بتعملوا ده انتوا اللي بتتصرفوا عندي سجل ده مش على راسهم ومحتاجين تتعالج يعني ده احنا يعني نتكلم في الأمور كانت مستقرة عند كثير الناس لولا جلالة الشريعة انت بتحوك انت تقول لي انت تقول ايه؟ انك انشاء العلاقة فتفة درجة عليها الصغار وشاب عليها الكبار صار دينا الاعلانات المكذبة في الشريعة وسترد انت تقول لها انشاء العلاقة تحصينها طبعين سحوانا وحسنين بيرمي وشبطه بالعصائة ايه اول بعد ما كوزه كانت ايه طبع ايال ومشاهد الوقت على ديني وانا.. وانا.. الشيء في الغابة من فائتوه ومصالية مثلا كلها ينشو سادة كانت تفيتهم في زيادة ديني ولمع بطول اختصاب ان العدد دا صروا وانت عدد فورت دي عدد دا ايه ملو شغردين مدينة للدولة كلها ومع ذلك من الدول الليلة امداء عواقب طبعا طبعا يعني دول تقابل حدثين رايكم انخش الناس التجاري بتاع الشيربورن شو ده دي زي عمرو في دول بين الدول العربيه والاوروبا ده هو اللي اتفقوا الله في صناعه الاثاث هو بالعليه انا مرست ان هو ايه فاليوم الاصل اللي كنا كنا بنطلع من الافرص 7 8 9 5 7 8 9 بقى كده دي بتاعت الصواب بتاع دي اللي بتشغل ده الصواب ده بيجي من مكتبه الذهب ده الصواب ده ما يجيب طلباتش لا خالص بيتعامل مع علي المدانه اللي بيقول ان بعده في هذا الزمان لذلك تكثم في هذا الشيء ما لم يقول يتقطعه واحد لسه متزوجه بكثيره عرمي شيء كذلك حتى أول مركات أكثرية أول لأول واحد بس واحد تبدأ لئي مش عايق وإنك ناعد من نعتبر وإنك عالك إيه ونسجد عليها كأنما لو سوءه بمقورة وأنني سأسممك لما قيل له لما ذكر أن أكبر أبائر كان يقول وإن تقتل ولدك رشرة أية طرمات وهذه العزمة السلامة العمرية المسيطة ومعضة بسيطة لدنانية وكذلك السنة المسؤولة قال لهم صلى الله عليه وسلم هذا المطارن فقط أدنى المسؤولة طبعا هذا المسؤولة سقط قالوا من كل تأميه هذه ما لم ترى بأي ذي كثير ولكن هو ذا إذن العدد واسر وإذ كنت قريباً مكثار دعوه مستقبت ولواكره أن هذا الوضع التشميعي الذي أوع به القرآن وتحكيه وأفرد الوضع الطبيعي الذي ويت عليه غريضة الأم البنى على ذلك يوم التفل. فإن الوضاع الأمة فيها واجب عليها ديناتاً باتتاق الفطهرات. عشان كده في عرض الآخر يسأل من دائماً أن يتكاد دائماً الميتر زغط يعني أقلونها ميتر والكيب الولد للسكاتة والمثازة. دي حرام. فالعرض أن يأفت باسم عبارت. إن المرأة إذا انطلعت حتى الوضاع الولد تقول له على سكاته، عبز على قليلته. وعندما يتعلم هذا الأمر أعصب بها ألف من كانت ألف من الضبطة ومن اعتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاعة والاعتمام بالنسبة لها طبعا الرضاعة يجب أن يكون 14 موة ويجب أن يكون الرضاعة أو السطاب والاسترضاع في القرآن 14 موهر. طب على يبقى الكتاب ابو النور سبتلطب عليه اشياء في الطب على كده حط النقطه الخامجيه بتحطين يا اخوانا خط صوبا في ال كده دي ما عليها بابا وانا بعمل كده حطوا يعني المورتل الفرود الاول في, في ايه تنشاء موجب ساعدوا المول إذا وضع الرجل في المرأة الحرام الحرار صرفت أو لكس الحمل فعلاً وهذا كده يتصرف الأطفاء صرفت وقالت لعنك الله قل لني أخوت له أب وأخبرت لها أب أولي بيجي أخبر عن أحد البناني والبناني ولا نوثيمه بجرسلة الإيوه من أوروه جزيلاً ومشاناً هذا الكثير من قسمه ابن أبي تعالى اسمه ابن أبي تعالى مردي اسمه ابن أبي ونالك ابن أبي ونختاره في الإسلام والأمير تدير زي زيادة. زيادة ابن أبي وإنصال حقه روز ابن أبي ونالسان كانت ابن أبي حدث على حد ونستخدمه ونستعمله على المشارطات ونعفوه على حد لكن إن نقول شبه مجدام السوء. السوء اللي هو شوفوا انت عبد عند وزنه والمفروض ان عبد يبقى عبد عبد المفروض يبقى حر عليه اساءه العبوديه والكرامه والمفروض يبقى حر تبقى علينا عليه عشان تبقى لما كل واحد بيبص لبعضه تعتقلوا بصحاله فضل عن حد يجره الحق ويشكت على قام بطائفة من المؤمنين جئيني ماركة وشوفها قدمت ويتربسة التفل الأبيض ويظهروا من الحجارة في رأسها مهدمت لايك كفا في راكو الأحمر من دمائها الله ويا الحمد في الدايدة يضحم علي الفقادوه قلب الضغط يشتغل حتى تفاين؟ يشتغل راكو الدسم الضغط طويل ومسك التوبة وخبطتك في دنائي الحسنة يوم معنى التفل من شف الحمد أو التوبة حيوم عليك كذا مع علي كذا البقاء أسجوهم عليها لتخصيش تحت المطفوط من طاقة والمطفوط على صالة الملكين بقى طبع. يبقى بقى أخذتها بقى أخذتها هي زالة أفسالة المكتنى وقالتها تبقى بقى أخذتها أخذتها هل نقول لأ أضغر بقى اللي شايفين مش من قطير المساعد أنه قدام بقى أخذها أخذتها فكل الإنسان لها تحتزال التطعيليات في شيء أولى عليها فالمرأة وعندما اتت المنصة وكان ما زال حرم في نفسية كما تعلمون المرأة مهمية فالخبرة رسم الله إني أصدت خد البطر هرمي فلما كشف عنها وعلم أنه يعني أصدت خدفة ربن الجاي حتى تضرني فوضعت مجد حتى تفتني فجاءت بني وفي هذه Vai dandeik b dyei cawe zainiak ia qatar da, avrockatu gaba, ained emakia maz badin, bat bat man� нельзяeran berai, b嘅duan cenazittu put itu? Horanya bini beritu mahlakari herбу, habduan ik grillik. Adigeen だun ab和an mangu dien non salariesa. Hio var engin bevestwerken n geilka hatika lo, hasen bella higiena. Buna beratrazirin. Genire ضد إظهار أن المدرسين أنك المدرسين بصراحة يعني أعلى يفوتهم عن نفس المختارة على خارق قضية لأن هذا هو إشان الذي يشكل الأمه المدرس أكثر إنسان على هذه الأمه المدرس عشان فيها الكثير من الواجهة لأي أمود وإن أتنى هنا فيها إيه ملت خارق هذا عشان المدرس يجير على احتناق قضية أفهموا اللي كانت ذا في فساد في المنهب. لما كنت مأخد الفرائي الصغير بقى كوغر الشرق بقى السيني فعليه ما بطلت بقى السينته ببطول وعلى الراب والآخر المهمس نفسه ببقاش بأي قضية إلا من رحمه عز وجل أي قضية المهم أنت حدثها على سنبي الله عز وجل العيش ممكن إيش في مش مش بس من قصد التالة والكلامة للمشاهد الشاهد على الكلام وقصد دخل وسيئة بنت تكون ضراب فلانها بشكل ناس يجيز بالشكلة لانما يجتمع جناز, جناز نشط وضعه قطعا ونحطيه موعدة ولانها زي ما عندها بعد الشهر المشهور لشوتي يقول للمعلم وفي دي التبديل المعلم أن يكون مفهولة لانه نحن رسالة قول له واترصيمه ومباشري ارتكرة تتجار الشيخ عمد شاكر الطوص خاضمة في محطة إنسان رغي شعيده عمد شاكر ده جد بالرواعاً وعلماً وقياماً بالحق وهو من أكامل الأزاجهات لما تشف عوامل التجارات الرابع ده كل عالا إن شاء الله نفرد وتوصل لترجمة العيلة يعني حقمد شاكر أبو وأحمد شاكر وحمد شاكر أبو الأشوال وأبو بيدي. كانت عجيبه كان ابوه مشترك في تربيته مع مدرس المدرسه اشتكى له فادي ان ابوه تعالى يعلم من فقد وحول قال له انت تبقى تشوف الاظهر لك فجاءه وقال يا جدي ليك بينت واجب الفول بكره عليك وش الاظهر لي طالب قناه لي عمليات يعني كانوا بيتكلموا معروف هنا على طول في في كان بالعمليه طالب قناه لي عمليات يا ابني لو سمحت دول شنط يقوا فقال لما عبث ولا تؤلّ لما جاءه الأعمى محمد الشاجة اكتلع وقال حبت فيه مذكّر روالي مهتد ليه قلب تعرض للنبي وبالأل عبث ولا تؤلّ جاء لما جاءه الأعمى فقال لما عبث ولا تؤلّ لما جاءه الأعمى فما زلّت وعمل مذكّره وقال وعمل كان أكون تقعب على المدارس اللي رباط ونكب بيعلمه كل حالة مدارك اللي يعنيه الفلسيه وستجاحه الفضل بيعلمه بيعلمه وييعلمه الفلسيه ونكبينه المشكل المدارسة مشكل أنا عتماله فيه إيه قبل فيه في المجلس ده يقوم من هنا هو روصية قدرية يعني تكون تراب تكون فعلا سبت راب بيعلم بس في ماشي قدير من بيعمل المدموع المدرس ويوم ما نفق بادع موضوع التعليم الارضة دقى مسيماً لكي لا بأك اشخدات استمالات المفهولة عليها تتوقف تسرحكاً ولوانا اكتبت توقف شاء الله بجمعها لا يسترس تحقق الداة يتأيه عنها وانا تقلص لانما دا موجود وخلاص انها حتى كان النارس يسرحكاً من الامر يعني انا اضف مباصرة شخصية لانما ثلاثة مزمان على, على رجل مدن شعب الجنة. تطلوا من زمان أحد الساعة. القلم صاروا دينهم. زمان دعاً من جملة المتطل إيه؟ إنه لابس لابس أخوه وعملوش أغلب بسبيل ألوص. وصبوه لإيه؟ وعقى زي تضاحة كامي عليه. أغلب بسبيل أميوري. فلنجد أن تلعبيت وعشل الدولة مثلاً من رايد هاويت. فأطلقت مراش على كده لنططل. حتى لو كانت في حد فائن كنت راحبه جملة إيه مثلاً. المدارس يعني مستفى زفر بالأ او من المحاسي المدرسين قرروا متطقهم هار في عياننا هذا لا بقى ولا تعليق واحد فلص. جبت المسلوث ولا لأقتلت ثم ذلك مع الدراسي كانت بشو ما بقى ممارسة الأشياء النفسية قررشا في أول الدراسة حتى تقول لي فصل كامل تانية ثلاثة مدرس ينصرون برلوم وحاول جهة عارضوا مدريكا أعمل مدريك عارضوا فلنو دخلت موقفتها بتوين تنري مش فعلو بل ايه كده وليه. انت متفايت فران عبقى يعني انا مطلع من مطلع من التاليبنين احبتي مفسية وانت فنو ما عشان مستيدي ود فملكم ملائين مدرسة اللي باستمين بيعمل معاك خبطا بلا يعني احنا عصر نجيل كان مدرسي يعاكس مدرسة ولكن مع بعض روان بالمو ونتا عاكسة من مدرسة والشتاس وعايد ويعاكسها ويبقى احنا وقعها ويعملون لا تفهم عن ذلك، حطم عن ذلك أشياء، أنت أي محظم من ذلك، تعرفين أتمنون أنه إذا أراد أن يأتي أهنه، يحملوا رضيّة إذن أنه رضيّة مضاء ضرّة، أبداً تكون رضيّة بيعّو حالة، ممكن لها إيه؟ أبداً فعشان ما يفهمش ده، مش كده رضيّة ما يشتّو على الألباء، عايز تقعد الدنيا حالاً ما تعطش بشوته، هو جاء تقعد، لكنها قدت في كفر. والله انا كده الامر ده طالع كتير ومبقتش عارف ايه مش دمك بس ابتدى بس اهو ودمك مش بيشتغل حاجه ولا مش تمام خالص كل واحد وتبه وتبه وتبه وتبه وتبه وتبه وتبه وتبه من دول متغيره ووقته مش طبعا احنا بنمسا عشان احنا كان من قبل شربوه وتعليمه فكرة ثمية موافق أو موافق فأسا حذبت الوزور فأعطاه وقت لأن أمه زمت وهي كانت خطابة فضل أرعانا مع ذلك كانت دائسان لكم الشعر إيه لما الرجل لما رضل الله وبينهما رضيع طبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرضيع لأمه بلعك عشنا نكون معاً بالتنمية أصلى شكراً لما تنمنا الله عمان فنقول لنا أنهم قاعدوا نغرقوك عشان يجب أن الشغل الأساسي كانت الشغل الأساسي مصنع تخليجي مجرم من أول أيام أو السبوع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمه أنت أحب ومجري ما لم تنتخي أو تنتخي يعني قلت يا عبت بالألم إلا أنت تتسجد هذا في المسألة الثانية. أما الولد إذا تم طواجل من المرطة فولد رحلني ووضي أن يرحلهم من المصر. طب إذا كان الولد قد ميت كبير وثانيا من معارف ومع ذلك كمان رسول الله أيضا لأهمه. يعني تناثر أنه الأجلس في المسجد وأجلس معه أجل سبيل. أمامه، أمامه وأمه، وبعد ذلك قال الأول اختار ثماناً جريمه الأبي دي بأس الأموبيل يقول فقال يا شفر الله المهدي عشان ضده أسألت طول الحضارة دي مهم الأمه هي هو دا استماعاتها في هذه الفترة إذا كان رغم المواضيع دي مسألة وإذا كان قال صلى الله عليه وسلم وذكر عذابا كريما جدا ومعا التي تتهيئا في يرضى وليسا ورد الأسلامه بسكسلاته للمسر الحديثة خلونا عبركونا ماذا؟ ماذا؟ أنا أريد أن ما أردت فإن أريد لا أجواجه قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا غائم إذ أتائي وردوناني فأرهج أن تبعوا عليها أريد أن أرهجنا أرهجنا أرهجنا قلوا شوية عادة ان طارق الدين فاذا انا بمساهم انحش من هذا وما كان سبب بكاء فقال عمر قل اسموه عن الفطام انتظر ماذا لذلك؟ ليس صغير سأل عمر العزيم الخلص ثم عمره شعال تصبر ايه؟ ده ماذا نفسه عن نفسياته؟ الوران ده يتفكر بمتالي وصل كده بمتالي ود انتظر مارح نجيل شطة هتعويض على ان هو كده حتى ما يجبر هتلمت لا مش عمي فالحافظ قطع يعد وكذلك كانت حتى باسترميه ما هو البشريف البشريف اللي انت لم أعملتش أخرى منك لا يظهر ذلك عندك فعاله طبعا هناك دفتي مدير قالت الله بيننا وبين عمر لا يُعطي عطاء إلا للسطين كل المسطن تكتب عطاء بحيث مرآني وتلا عندك عمر الله أبحانك طبعا لما يُعطي أن يملك الأسلام من البكاء قال يا رحمة الله أما أدرى أمر أما كان أعنقوا أمر ثم انطلق إلى فوق الجديد المالك السري يقول فوالله ما من البكاء فلما انتهت استقبل الناس وقالوا بأن أولادنا عليهم وقالوا أيها الناس أما, أما إنه تتفرض القم الوردي تتفرض من البلد يعني حتى كتب المعصة التي أطلبها عدينا جدا وحبله وفصاله ثلاثون شهر فالآلتن ايه؟ في عملية عبوة مع مسبوع تكمل البقاء حمد تسع كشفر والتسعى التلاثين عبدالوا واحد وعشرين شهر خلاص وردت ابن سبعة وردت ابن سبعة تلاثين عبدالتون شهر فطعت الحمل وفطعت الرضاء ده الاول مهمة اللي انا بست العين فاضول معك على قضية ايه؟ ورحاين ان اقول مسألة بعيد البلاد النفسي والجسدي والديني للغلاب تمام تفاهم ايوه تفاهم ومثل هذا طبعا هو مثال نتائج عمليه الشراء اللي بتصدر لنا يبقى حضرتك بتقوم بتقديم الطلبات عشان أخذ أخت الزوء. إذن تفاورت رواجتنا بعض الحادثين كذلك الأبائنا كثير. كنت يتزورنا رواء مادة وحن الجزء الثاني. وليش قد حيخلنا على العيال كذلك؟ خلتهم يقول لك ماذا إيه؟ ابن أخت منهم. فهو جمع على بعض أصحاب. قالها المعنى أفضل من غيرها. طولنا صوب يعني. قالوا نعم يا رسول الله إنها رجل ابن أختنا atona usawsa naido uxta qau menhun jakin banaren heru uro uro xego eta xalor eta zikera e فنحن نقول إليك عن أمينة في المرحن شاء الله أنكم سنو الطيبين تتبعون من أمونكم إن إن شمال فائدت فالهنرينت فطبعاً مش عادونه يعني فيه طبعاً مليك طبعاً فأدت كده من فوالد الرضاق بسوعة ثم أعطوكوا الليين أمينة الجديدة بالفكرة إن هذه التوسيع الدينية التوسيع الدينيوة اللي بدأت المفعلة على دولة حالي التوصيات الديليه تتفق مع توصيات منظمه الصحه العالميه بهذا الشكل في اعداديه ورائيه للطفل الصغير فهي تهمه ولوقتكم وبتتغير مكوناتها تبعا لحاجه الطفل وعمره وتتطلب من الانسان ولا زادت الدرد ولا زادت المعاويه من وارد الرواءه الصغير كده انا quiero اي اكل تاني كده ما بنقوم فقط اكل هو الدم اللي هو اصلا ده برده الدم يبقى الطريقه طول كده يطمن لك الولد ده بنقوم فين الاسهل في الغطى بيحتوي على مضادات حيويه تحمي من الضغط والاقتصادات البيئيه وتطور لعاته وهو من عصره منظومه التعور البيئيه اللي هي بتضمن زي ما انا وبين 30 من أعظم علاج قوة المناعة زيت حرب الباكة والعطل الضبيان والنبل الأمري زياد متكامل يحتمع لدول السكر والماء الذي يحتمع على طبيعاته شوفوا فلأنا جمعنا القطباء اللي هو اللي البحثة ليس من قدون اكثر اسباب النقل اللي بتؤدي لصعفيه 28 دلوقتي ان اكثر ما صوت الاستنفي في الظروف وصل عفيف اكثر اصابه بالضغط في الصاقه الشري عدم الضغط اصغر مقدار له عليه الواحد بتقعد ثلاث قطع 5 6 سنين اتصال ماشي بصوره مستمره واكثر الاشياء اللي بتؤدي على الحجم او تطلل من فرصة قصورة بسرطان الثدي وبعض الروعة سرطان الثقوة. تأخذ قصورات حرارية من ذلك. يعني كمان الروفل نفسها. الروفل نفسها. الروفل نفسها على قضية. المضاح بل يقولون الرحيم بيطور من قطر الحمد. يدفع قوة. بخلاف القوة عند ربعة فطار طويل يحسوم لبن الثادي يفطط هو الذي يساعد الماضيين يعني على قواتي لأنهم يحتوي على أشياء يحتوي على منهم يحتوي فقط على, على خلايا دام البيضاء تحيو الأصابة المتينة وعند الوساد وهذه الخلايا دام البيضاء تحيو الأصابة حتى الثلاثة واحتوى على أحماض أمينية يفتص دمور خلايا المخ ويحمل جهاز التنفسي والغضم الأطفال الذي تتخذها على الأمام الفاجي هي التي فقط أقل أرضا للإصابة بأموال جهاز التنفسي وبعدو الأذن وبأموال جهاز الغضمي وبعدو الغضم المفاجئ تغيري هذا وستغطار في الراحة المذكرة والسكر هذا ينزل رقم عبد السكر أو إنزل الأشياء ينزل ينزل يربعه أعزينا باسم الأكتبان لفعالة إذن سلمي سدح شوف الله أكبر عز وجل قولة 14 مرة ذلك المرة عز وجل قضية رضاع الرضاع في القرآن عشان يقول لك أنت فضي هام هو أنك تبقى عن مش مرتفعش إنه أسمى فموس تربي المهادر إنه كتاب يبعي كتاب, كتاب لكن الله عز وجل قولة مكان عشان تعرف ليه أهمية بولا تناول بول ايه بقى في البعد حتى النفسي بيقول هو بس هو ده النقطه اللي هي بقى من كونيه هو النفسيه فجيمه بينما تدخل المرض والعين النفسيه لدى اولئك الذين ضاعوا من الطوع الدماغ انا الرضعه طبيعي يعمل له نمو فالنحظات التي تسمع الأم براضيعيها ويقتربوا صدرها لبرغة الانتفاع لي... لي... لي... لي... ليستمع إلى دقائق قد بها يشعره ذلك من المئنام لأنه ركالة على سماعيته وهو في بطيره طالت نفس السودة والتأشفاء والبطن أمي بقات القلب من المسمعها فيطمئن في التعاملية في الأكل والشرب عنه والتعفين الفنة والتأشفاء بص على المكون ده ورتقعته دي من دكتور مختص ليه اضطرابات نفسيه وعصبيه طيب مش فاكر الكلام اللي كان قايله اني اتخلق عشان كده ما احسن اكل بتاكل توكسين وراح كده لا عشان كده هو اللي بيحس بضغط جدا على ضغط الهدف احنا الواحد ادب نعمل زهر كده لما كنت بسقي انا ما بسمعش فقرات انا بتكلم على ده بس هو وذلك من قوم أميها يقول لهذه الأوقات تعد أوسط الناس بجرور الحق بين الأم وعطيعها الناس يطلع من يشتبونه و يسبيلهم من على الله العظيم شخص ورد العمل لحوالي المسحاقه ونحاولي كلهم مستجيبين وعظمي لقوم مستجيبين يطلعوا بالكلام ويسبيلهم عيني حاولي مستجيب ورد مستجيبين يعني هذا ما سبقنا بتلك المسحاق ليه على الأهل؟ بيكدر, بيكدر لي؟ فجمشاء في فجمشاء. من شب صحبك الترنمون الموضوع ليه هذا الفجر يشاهد التنشيئة هذا نفسه اتدار أول بذرور الخطب من الأم وراضعها حينما ينضعهم في ستة أشمال أولا يقولوا على استثمار هذه الألقاء في زيادة التفكير الإجرامي لعملية الروضاع بحيث لا تتفي على أنطغي فريها ليتغذر أفضل عليها أن تطيب نفسها وتهدي ألشاعرها إن كانت مفاعلة من شيء منه. فالإستقرار نفس الأمر عامي جداً لأن أمر لا في الحالي في التسلل. وثبت أن الذي يتمتع بنبني بالإتزال الحسفي مع أمه هو الذي ينبع رضاع رضاعة صحيحة والذي يتواطع رضا على الأمر بشكل طبيعي أثناء أرباعه. وثبت أنه أكثر إستقراراً في حالة النفس الأمر وأنه عنفين على المطني. من الأطباء الضوء من الأوم الله ولا تبقى أجزع علينا ولا حسينها ولا بالضيئة ولا عصبية ولا تهمها وهي مطالبات والتكلمة التي تسمع ليها بشكل لا يمكن يتميش بأحد دعاك ولوالفر مهندس ولوالفر مش حول نفسها تعاملها ولا تعاملها مهندس على مهندس وعنشة فائدة أريد أن يكون في حسن الفعالات ولوالفر تهيئة بطارة لوالديك الشعب السدين الكبرى جميع اللي جميعاً ما عملوها مراجيماً. يقول وقد تأكل من الكثير من الضرصات التي تؤثر في موقف الأمر في الرضاعة تتغسطت في الآياتين. المرسل خارف الرضاعة في قمرة سباديون هشأة الأمر التي شوها في أسرة من قصد. طالعوا أكثر في أساني التربية للطفل. الأمر لا بتتعلمش أنها كلمة بشتين وقت. حذر أخبرك يعني الأمهات تعاملت بناتها أن يتبدل معهم. يعني في الدكتورة فقط إليها الدكتورة وقت والدكتورة قد والأمهات وأطفق طبخ. يتعمل بسرعة البيت لما الأمهات يأتي بخدمت سارة فيها والأمهات يتعامل البنت يتشرفوها. وظائق بردشيدي وقضي كان علي دليل على روش جديد هذه دليل على ضروره منا التسامح في حق كل سدوه الا بالذفه في قضيه اللعب انا سوف نخلع اصنام اصنام اثيله وصدقنا وجودنا على ان تطور هذا الاصل انا مسكت علي عائشه لي التي وعدني يشد هذا الامر على مثال لما تلعب بالتنقاتين والتنقاتين تعتني بعد ذلك أو على تربية ولي جميلتان بكتورة هتنعروس واتنعروس من إيش دوع تشيرتها وخطها ومالتنقات صغرقة ومتعمل لها الحياة كان يهديك تتضرب وتتعود لهم لازم تعلم بالنقاتل. لازم تعلم بكتورة لازم تعلم بكتورة وإلا هيصد قبار وآثر سندي جدا في, في, في, في مشأة أسألة طبعاً من قضية الزكاة وإنما كده يختلف للولد 40% في المياه درس موسى الزكاة وللد فقط بسبب أنه من رضاح الموضوع الرضاح أسألنا الأشياء التي تحفظها الرضاح في الولد وشكداً بيقول إيه؟ بقولها مثلاً في الفيليمبيين كانت السببات هاليا نسبة إيها الرضاح في عام 1850 حالة سنوط البيئة ولما في عام 78 إلى 660 مئة لذا طمقت الفقراء من سكان الأردن وتدمت بلسبة 27% لذا المثقفين من أفراد الطبقات العليا في المقترع زائد أنبت وغذلك عامل إضافي ساعدت لهذا التدامي في حوال العرب الثاني إضافة إلى عامل المنفور سابقا ألا وهو كمجموع العمل؟ ألا وهو إدعاءة في الربع لشركات السلط الحالي بالتسطن كل العام كلاما فانا مين أين؟ حنبني شوهن لتو عارفه مثلا مش انا مش هو يعني بتاعه هو دي وتبقى دلوقتي وضعي عشان شفتوا الموضوع ده يعني عاكش فزاني كسامتاً على نفسي أسفين فعلاً يضعي في مكان كلاحة الجوائم يعني مثلاً عارفيني الدريقة الكريمة الهزة الدنيا عندما فصل مريد في بلدي اسم التعبيدي عرفيني يا؟ ده كان يجيب الطب لستوى الهياء فعليك ما هي شوشيهم والله في البيتشاء والله في البيتشاء والله في البيتشاء ما هي؟ حتى كنت جاءً بتشوفه جوان يعني كنت فقدت بصيرت مرتدي لا ده مسألة بعد جداً، إذا إن ما حصل معها حقاً فوقتهم حاجة, حاجة بها ماشي، إذا ما هو ربط الله راح بسكت، تنسيكوا بسكتين أو الحرور؟ تنسيكوا ده معنائك دي معكسات، ده تمشيئة، تمشيئة حرطيئة، تمشيئة حرطيئة على شكلها أخوانا، قضية الرضاعة، زي بقول لا، مستفادوا منها المنفقة تعالى، مستفادوا لها أيضاً، الانتبالوا بالصحتين النفسية، والملايئة والسامكة إلى الله عز وجل ودون ذلك يكون التقارص في طريف التنكيه أسأل الله عز وجل أن يفعل ويربع على ذلك وأن يزينى علماً على النبي والجهل الله سنة مبارك عز